Book 2 9 9 9 weks da Daeam al-usbū' Daeam al-usbū' Maandag Al-ithnayn Al-ithnayn Dinsdag الثلاثاء الثلاثاء دنستر الاربعاء الاربعاء توندرداغ <الخميص> الخميس الخميس فرايداج الجمعه, <الجمعة> <السبت> Al Sabbat Sondag Al Ahad Al Ahad Die week Die week Van Maandag tot Sondag Min al ithnayn ila al ahad Min al ithnayn ila al Die eerste dag is maandag. Al-jaum al-awwal hoa al-ethnain. Al-jaum al-awwal hoa al-ethnain. Die tweede dag is dinsdag. Al-jaum al-thani hoa thulasak. Al-jaum al-thani hoa thulasak. Die derde dag is woensdag. Al-jaum al-thalif هو الاربعاء اليوم الثالث هو الاربعاء اليوم الرابع هو الخميس اليوم الرابع هو الخميس اليوم الخامس هو الجمعه اليوم الخامس هو الجمعة دي سيست دخ إس ساتر اليوم السادس هو السبت اليوم السادس هو السبت دي سيفن دخ إس سوندخ اليوم السابع هو الأحد اليوم السابع هو الأحد Die week het 7 dae. الاسبوع فيه سبعه ايام. نحن نعمل خمسة أيام فقط. نحن نعمل خمسه ايام فقط.